وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعده عليه حقا وعده عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاببين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون